على من يشاء من عباده ان أ ن ذ ر و ا انه لا إ ل ه إ ل ا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون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 وتحمل أ ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا ب ا ل ج ي ه إ ل ا بشق الانفس إ ن ربكم ل ر ؤ و ف رحيم و ا ل خ ي ل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 وبالنجم هم يهتدون أ ف م ن يخلق كمن لا يخلق أ ف ل ا تذكرون و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم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 ا قيل س م م ا ذ ا أ ن ز ل ربكم ق ا ل و ا أشاطير ا ل أ و ل ي ن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 قد َْ مكر َََ الذين ََِّ من قبلهم َِِْ ف َ أ َ ت َ ى الله َُّ بنيانهم َُ من َ القواعد ََِِْ فخبض َ عليهم َُ السقف َُُّ من ِْ فوقهم َِِْْ و َ أ َ ت َ ا ه ُ م ُ العذاب ََُْ من ِْ حيث َُْ لا َ يشعرون ََُُْ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 ت ت ا, ل ا ل م ي ن ت و ف س ه م ظالمين ن ف س ه م فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء إ ن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ د و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا خيرا للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا ح س ن ة و ل د ا ه ا ل آ خ ر ة خير و ل ن ع م دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة قدرين يقولون سلام عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل ينظرون إ ل ا أ ن تاتيهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ياتي امر ر ب ك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آ ب ا ؤ ن ا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجال نوحي اليهم ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر و أ ن ز ل ن ا اليك الذكر لتبين لنبي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 منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لماذا يعلمون نصيبا مما رزقناهم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 て الله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 نسقيكم مما في بطونه من بين حظف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل و ا ل أ ع ن ا ب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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ غ ل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إ ن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه سواء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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه, كل على مولاه اينما يوجهه لا ي أ ت بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل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 私は今日の夜に私を愛する ع ل ك م ت か ك え و ن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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحظ وسرابي لتقيكم باسكم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 واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا إ ل ي ه م القول انهم لكاذبون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 و ِ ذ القربى ْ وينهى َ عن َِ الفحشاء َِ والمنكر ِ والبغي ِ يعظكم ُِْ لعلكم َََُّْ تذكرون َََُّ واوفوا َُ بعهد ِِ الله َِّ إ ِ ذ َ ا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون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 موسوعه ا ل ن ي ش ا ء و ل ت س أ ل ن ع م كنتم م ا ت ع ل و ن و ل ا ت ت خ ذ و ا أ ي م ا ن ك م د خ ل ي ه بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها و ت ذ و ق ا ل س و ء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 أحسن ن ما ا ك ولنجزينهم ا ي ع م و من عمل صالحا من مؤمن أنثى فلنحينه ن صالحا ل حياة ذكر أو وهو و طيبة أ ج ر ه م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 إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا آ ي ه كان والله أعلم بما ينزل آية أعلم قالوا إ ن م ا أ ن ت مفتر بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين ن آ م ولقد ا وهدى وبشرى ل ل ل م م س ي ن و نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر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 اسم ا ل ح ب الرحمن ك ف ا ف ع ل ي ه م غضب من ا ل ل ه ولهم ع ذ ا ب ع ظ ي م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 وضرب الله مثلا قضيه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حظم عليكم الميته والدم ولحم الخن و موسوعه النابلسي ل ه ف م ل ا ع ا د ل و م الاسلاميه ل ه غ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 ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه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 وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع إ ل ى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبغتم لهو خير للصابرين واصبذ وما صدرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تم تنزيل هذه المادة هذه